في الشدة في حيل في الدمام للكورة اغلى وسام في الرياض في جدة الاتحاد رجال في الشدة في حيل في الدمام للكورة اغلى وسام الله اكبر الاسهر اضرار الله كل لقاء ده جول والثاني التاني يكسب كل لقاء في الملعب في نادي الاتحاد ابطال بلادي في الملعب في نادي الاتحاد ابطال بلادي ده جول والثاني الله هو اكبر طول بره كل اسود في الرياض في جده الاتحاد جلت في الشتاء في حيل الصغار الكبار الاتحاد علم اجيال في العواصف في المطر فني اليدي سحر البشر في العواصف والمطر فني اليدي سحر البشر الصبر الكبار الاتحاد علم اجيال في العاصف في المطر فن الإبدي سحر البشر في العواصف المضر فن الإبدي سحر البشر الله أكبر الأصغر أفضل الله أكبر الأسغر أفضل في الرياض في جدة اتحاد رجال في الجدة في حايل في الدمان للكوم هذا аткал хаза ддирай кул лина йатти كاس الملك حدينا ويغني لقتي بيتينا <تصفيق> كاس الملك حدينا ويغني لقتي بيتينا هذا الدر يقول لنا يتي حتى لهنا هذا الدر يقول لنا يتي حتى لهنا وكاس الملك حدينا ويغني لقتي الملك حدينا ويغني <تصفيق> لقتي الله أكبر أصدر أكبر الله أكبر